والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُقْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ تُم فخلقنا النقطة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام, لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 ولقد خلقنا فوقكم سبع قرائق وما كنا عن الخلق غافلين